وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا, بمثلها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٍ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ هُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَذِينَ ك أصحاب النار هم فيها خالدون.